غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف إِلَّا الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنذِرْ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كنم قداره فِي يوم كَانَ قداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.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 لَيَتَوَفَّاكم مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئر أتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 الا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفَيْنَا لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يخصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهدي لهم كم أهل كنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ذَلِكَ في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا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 جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا كان كبيرا عليهم ثياب سندس خضرو واستبرق وحلوا مِنْ من فضة وسلقهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعكم مشكورا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 إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء حكيم يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين أعد لهم عذابا أليما.